لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنتجب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق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 لا تبلاون في أموالكم وافوسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة وان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.